واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله وصيه الله للاولين والاخرين هي تقوى الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله قبل ايام صام كثير من المسلمين ممن وفقهم الله صاموا يوم عاشوراء وهو يوم يكفر سنه كامله باذن الله عز وجل فهنيئ لمن تقبل الله صيامه وذالك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى المدينه فوجد اليهود يصومون هذا اليوم فسالهم عن ذلك فاخبروه انه يوم نجا الله فيه موسى من الطاغيه فرعون واهلك فرعون عليه لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم المسلمون احق بموسى من اليهود لان انبياء الله كلهم جاءوا بالتوحيد ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اننا ايها الاخوه قوم شرفنا الله بالتوحيد ومن شرفه الله بالتوحيد ادرك خسه الشرك وادرك انحطاط الذين يشركون بالله وكيف انهم صاروا العوبه للشياطين عباد الله في ذلك اليوم في يوم عاشورى حسمت معركه طال امدها واظهر الله نصره المؤزر لنبي من انبيائه من اولي العزم هو موسى عليه الصلاه والسلام ان المعركه لم تكن بين شخص فرعون وشخص موسى كلا لم تكن بين طائفتين فقط انها معركه بين الحق والباطل معركه بين الصدق والكذب معركه بين الايمان وبين الطغيان لقد قص الله جل جلاله علينا في كتابه الكريم قصه موسى عليه الصلاه والسلام مع فرعون في مواضع متعدده مبسوطه تاره ومختصره تاره اخرى لياخذ المسلمون من هذه القصه كل العبر ولذا قال تعالى ان في ذلك لعبره لمن يخشى الذي يقرا القران بقلب خائف بقلب مقبل لا يمكن ان يتجاوز هذه القصه الا وقد وعى الا وقد ابصر الا وصار يملك البصيره التي يميز بها بين الحق والباطل ان المعركه تتكرر يا عباد الله في كل زمان إن كل طاغية سلفه هو فرعون وما أكثر الفراعنه أيها الاخوه الكرام فرعون علا في الارض وطغى واستعبد الناس لا يرى احدا الا نفسه لا يرى احدا يصلح للملك الا هو الناس ليسوا الا مجرد اتباع لا يملكون الجراه ان يرفعوا رؤوسهم هذه عقليه عقليه الفراعنه استعبد الناس لنفسه انظر الى التعبير القراني ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شياعا هؤلاء الطواغيت يهمهم ان يقسموا الناس فلا تبقى لهم قوه تخاف ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين التعبير القراني لا يمكن ان ينوب عنه لفظ وهو لفظ غاية في البلاغة هذا الطاغوت تسلط على بني إسرائيل فجعلهم عبيداً له استخدمهم في أخس الصنائع رباهم على الذل والخنوع حتى ذكر بعض أهل التفسير أن الذين أخذوا شهد المشهد الاول لما ادعى فرعون الربوبيه فقال انا ربكم الاعلى كانوا فيما بينهم يتشاجرون ويقولون هذا مجنون ولكنه فرض عليهم الخوف فصاروا لا يكادون يتنفسون الحريه كما حصل في كثير من البلدان التي رايتم ما حصل فيها الكبت لا بد ان ينتهي لا وجود لمثل هذه الاشياء على الاطلاق انها مؤقته فقط ثم ياتيهم الله من حيث لا يحتسبون هؤلاء الطواغيت كان الناس بينهم يسخرون منه ومع شده الخوف صاروا حتى يخافون من انفسهم وصار الواحد منهم يخاف من اخيه وزوجته ومن ابنه وابيه فلا يوجد صوت اخر الا صوت الطاغيه فولد بعد ذلك جيل كامل صدقوا ان فرعون هو رب العالمين لانهم لم يسمعوا احدا ينكر الام تلد ولدها ولا تجرؤ اذا بدا يعي ان تقول له ان هذا مجرم من شده الخوف ولذلك مارس هذا الملعون مارس هذا الطاغيه تخويف الناس الى هذه الدرجه فصاروا لا يتكلمون الا انه رب بلغ مرحله ما يسمى بجنون العظمه حتى قال للناس ما علمت لكم من اله غيري فادعى الربوبيه وذلك ايها الاخوه انه راى الناس بلغت بهم السذاجه والخوف أن يقبلوا كل شيء والتعبير القرآني جميل قال الله تعالى استخف قومه فأطاعوه استخف قومه فأطاعوه بلغ بفرعون الجنون درجة لا تصدق ثم بعد ذلك عاش الناس في هذا الوضع المأساوي الذي الذي يتنافى مع الفطر رجل مثلهم يقول أنا ربكم أنا أرزقكم أين الرزاق أنا أنفعكم وأذركم أين الله جبار السماوات والأرض ثم بعد ذلك جاء خبر إلى فرعون أنه سيخرج من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقوم من بني اسرائيل غلام سيكون هلاك فرعون على يديه فلما بلغه الخبر تحول هذا المجرم الطاغيه المستبد الى فار من شده الخوف ولذلك ايها الاخوه هؤلاء الطواغيت وان ماارسوا الاجرام هم والله يعيشون قلقا وخوفا لا يعلمه الا الله وانظروا الى مصير القذافي كيف انتهى وكيف صار يستجدي الناس وغيره كثير نسال الله تعالى ان يلطف بالمسلمين لما بلغ هذا المجرم ان غلاما من بني اسرائيل سيكون هلاكه على يديه اصدر اوامره التعسفيه كالعاده وهي اوامر لا تصدر الا من موتور لا تصدر من انسان حتى الوحوش لا تصدر مثل هذه الاوامر اصدر امره بان يقتل كل مولود ذكر اي مولود من بني اسرائيل يقتل مباشره ولكن هل سيغني هذا الحذر من القدر كلا حسب فرعون حسابه لكل شيء فجعل رجالا يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات وضعهم فلا تلد امرات ذكرا الا ذبحه المجرم ساعه ولادته الذين اصابهم ما اصابهم من مشاهد القتل في الشام هذه الايام قتل الاطفال على يد الفأر بشار وزمرته عليهم من الله ما يستحقون هذا امر حصل في تاريخنا حصل في التاريخ البشري كثير وهذه قصص القران اطفال صغار اذا ولدوا يقتلون مباشره بحجه انه سمع ان غلاما سيكون هلاكه على يديه اي اجرام بعد هذا هل هذا انسان هل لديه مشاعر كلا وما اكثر هذه النوعيات صنع فرعون كل شيء من اجل ان يحذر من هذه الساعه التي يكون فيها ذليلا لكنه نسي ان خصمه هو رب العالمين نسي ان خصمه هو الله الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون ولد موسى عليه الصلاه والسلام فضاقت امه به ذرع خافت عليه من بطش فرعون وهي ترى الاطفال الصغار ياخذون من امهاتهم ويقتلون ساعه ولادتهم فجاءها امر من الله جل جلاله الهمها الله سبحانه وتعالى واذا تدخلت العنايه الالهيه في شيء فارفع يدك يا عبد الله اعلم ان الامر من السماء وان الحفظ من الله فلا راد لامر الله امرها الله سبحانه وتعالى بامر عجيب امرها ان تضع هذا المولود في صندوق وترمي به في النهر في صندوق وفي النهر يعني حتى لو كان في غير صندوق ربما راه احد احد من الناس في صندوق مغلق وفي النهر والنهر يجري قال الله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان نارده اليك وجاعله من المرسلين امران امران ارضعيه لانها في لحظه ضعف وخوف تخاف من قتله اطمئني ارضعيه اشبعيه من الحليب ثم بعد ذلك اجعليه في الصندوق واقذفيه في اليم ثم هناك ايضا نهيان لا تخافي ولا تحزني حتى بعد ان تلقي لا لا تخافي قبل القاءه ولا تحزني بعد القاءه لماذا لانني ابشرك يقول الله ببشارتين ان راده اليك وجاعلوه من المرسلين والله يا اخوه ان مثل هذه القصص تبعث التفاؤل في نفوس اناس تحطمت نفسياتهم وقد سمعت من بعض اخواننا لا سيما اهل الشام سمعت منهم ما يدعو الى الاحباط وهذا خطا لماذا لا نتفاءل ونحن نعبد الله جل جلاله الذي مكر بفرعون كما ستسمعون في هذه القصه بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله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 اما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا رادده اليك وجاعلوه من المرسلين فالثقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين ما اعجب هذا المشهد ما اعجب هذا المشهد من هذه القصه العجيبه وقد قال شيخ الاسلام ان قصه موسى مع فرعون هي احسن قصص القران في مفاضله ماتعه له بينها وبين قصه يوسف عليه الصلاه والسلام ولا شك ايها الاخوه ان اكثر قصه وردت في القران هي قصه موسى مع فرعون اكثر قصه وردت في القران هي هذه القصه ولولا اهميتها وحاجتنا الى التدبر في مثلها ما اكثر الله عز وجل منها في كتابه العزيز ان المشهد ايها الاخوه مشهد عجيب كيف ينكر الله بهذا المجرم ويبين لنا ضعفه ويبين لنا عجزه هذا فرعون الذي يقتل المواليد يعيش موسى عليه الصلاه والسلام وهو المولود الضعيف يعيش في بيته يعيش في بيته فهو بين يديه ويعجز فرعون عن قتله ويسخر الله سبحانه وتعالى لخدمته وتربيته من زوجة فرعون انظروا الى اللطف الالهي والتدبير الالهي الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين حفظه في صندوق في اليم ثم حفظه من بطش هذا المجرم ثم يخرجه ويعيش في بيت الطاغيه من يصدق ايها الاخوه لولا انه كلام الله بعض الناس يقولون هذه من القصص التي ربما لا تقبل لكنه كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قصه عجيبه يظهر فيها القدره الالهيه تظهر فيها بشكل واضح يظهر فيها الخزي الذي يلحق بهؤلاء المجرمين نعم ايها الاخوه انه مكر الله بالماكرين وصدق الله عز وجل اذ قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقال جل وعلا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا التقط آل فرعون الصندوق وجدوا صندوقا في النهر فاخذوه بما فيه وكانت المفاجاه فتحوا الصندوق فوجدوا الغلام فهرعوا الى المجرم فوجدوا امراته في البيت فوقع نظرها عليه فقذف الله في قلبها حبه احبته حبا شديدا هذه المراه الصالحه وهذه ايضا من العجائب كيف يرزق هذا الطاغوت بهذه المراه الصالحه تقدير من الله عز وجل ليحصل هذا الانسجام العجيب في هذه القصه وقع نظرها عليه فاحبته حبا شديدا ثم جاء الطاغيه فلما راه لم يكد يصدق غلاما من بني اسرائيل بين يدي زوجته فطلبت منه المرأة أن لا يقتله قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تلاطفه لعله يخف من هيجانه قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لم يكن ينجب فقالت العله يكون بديلا لك عن الاولاد الذين لم ترزقهم فقبل هذا المجرم على مضض اما هذه المراه فجزاؤها على فعلها وايمانها ما ذكره الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فجعلها الله عز وجل في جنات النعيم رضي الله عنها ورحمه ايها الاخوه المؤمنون لما استقر موسى عليه الصلاه والسلام في دار فرعون اراد ان يغذوه باللبن فجاءوا بالمرضعات فلم يقبل فديا واحدا كلما دفعه الى امراه لم يقبل على ثديها فتحيروا في امره ما الحل طفل صغير لا يقبل ان يرضع من احد تدبير الهي امر من رب العالمين قال تعالى وحرمنا عليه المرضعه من قبل وفي هذه الاثناء تاتي اخته فراته واظهرت انها لا تعرفه وقالت لهم كما في القصص القراني هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ففرحوا بذلك لا سيما امراه فرعون وذهبوا معها الى هذا المكان فالى اين ذهبت ان راده اليك وجاعلوه من المرسلين ذهبت الى بيت الام فاخذته الام والقمت ثديها كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون عباد الله هذه القصه كان يحسن ان اسردها في مجلس واحد ولكن الاطاله ليست مناسبه في مثلي خطبه الجمعه ولذا ساكمل باذن الله هذه القصه في الخطبه القادمه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العبره والخشيه انه سميع قريب اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بكل طاغيه من امثال فرعون اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك به وبجنوده اللهم نفس كربه اخواننا في الشام اللهم عجل هلاكه وجنوده اللهم اقر اعيننا بزوال هذه الطائفه الخبيثه عن بلاد الشام اللهم ارحل المسلمين من كل الطواغيت انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته امورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين